ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً وَعَافِيَةً يَشْتَاقُ طَائِفَةٌ مِّنكُم وَقَالُوا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 المر كله لله يخفون في انفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الامر شريع ما قُتِلَ النَّهَارُ هُنَا قُلْ هُوَ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلْيَبْتَلِ ي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذي نَتَوَلَّهُ مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى جَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِيلِهَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزَّةً وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزاً أو كانوا عين دَنَا ما مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ والله بما تعملون بصير ولئن قُتلتُم في سبيل الله أو مُتتم ل مغفرة من الله ورحمة خير